صَرَفَ عَبْدَهُ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا إِنَّهُ وَقضَن إ بَنِي إرا إلَ في الكتابابلَ تُفسِد في الأرضِ متَين وَلا تعل النَّعلُو كَبير وَقضَن إ بنِي إلَ في الكتابلَ يدن في الأرض مرتين ولا تعلم علوا كثيرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا بِهِمْ مِنْ عِلمٍ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا بِهِمْ مِنْ عِلمٍ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ يسو خلال الايام وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا ثم ردنا لكم الكره عليهم وامدرناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نسرا ثَُّ رَدَرنَا لَكُ الكََّةَلَهٍِ وَأَمدَنكُ بأَموال وَبَنينَ وَجَعلناكُم كسَر نَافِي إن أَحْسَن تُمْ أَحسَن تُمْ لِأَم فُسِكُم وَإِن تُم فَلَهَا إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا جدك ماادَخَلُوه أَ وَلا مََّ وََدخُلُمَسجدك ما علوا كما دخَلُوه أَ وَلَ مات وَلوتَِّعُ مَا عَ تَتبي وَدخُلُمسجدكَ ما دخَلوه أَ وَلا مات وَليوتَبِّ مَا عَ تَتبي عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ, يرحمكم وَإِنَّتُم عُدْنَا وَإِنَّتُم عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا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 وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا الليل َّ الليلى وََّه وَآيتي فَمَ حَوون آيَةَ الليْلِ وَجَعَنا آيَةَ النَّهارِمُ بِصِيرةَ للتَابتَغُوا فَضْلَم مِوَبّكُمْ وَلتَعلمُ وعدَدَ السنينَ وَحسَاب بم حَونا آيةَ الليل وَجعَد تَارمُ بصةَلتَابتَهُ فَضْلَ مَِّبّكُم وَلتَعلموا عدددَ السين والفسذ وَكُ شيءم فَصَّلناهُ تَفصلَ وَقُل شيء فَصَّناهُ تَفصلَ وَكُلَّ إِسانٍَأَزَمنهُ طَاائَهُ في يَونُطِ وَكَُّ إِنسانٍَزَمنهُط إهُ في يَونُكِه وَنُخِرجُ له يَومَ القامَةِ كتابَقهُمَن شور وَنُخرِرجُ له يَمَ القامَة كتاب 111. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 112. من اهتدى فإنما اليوم لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها 113. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها من اهتدى فإن لَنَفِ إِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وِزْرًا أُخْرَى وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وِزْرًا أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى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 عليها القول فدمرناها ترميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مذحورا كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما جعلنا له جهنم يصلاها مذموما ندحورا ومن ارادا الاخره وسعالا سعيا وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها وَهُوَ وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبر درجات واكبر تفضيلا ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وَقَضَ رَبّكَأََّ ألا تَعبضُ إِلاا إاه وَبِالوالدَْنِ إحسَانَ وَقَضَ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا إِنَّ مَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا فَلَا تَقُلهُمَا أُفٍِّ وَلَا تَنْهَوهُمَا وَقُلهُ مَا قَوْلًا كَريمَا أل وَلا تَن هَهُمَا وَكُلهُ قَوْلًا كَريِيمك وفظ له م جَنَا حَُّّمِنَ الرَّحْمَةِ وَقُ رَبّرحَم م كماَم رَان صغيرة و له ما جَنا حَُ لمَِ الرحمَةِ وَكُ بّحم م كان رَان صغيرة رَبّكُم علم بما في نُفُوسِكم رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فإن 117. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا 118. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 173. فهو المسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا 174. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا 175. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإَِّا تُعَرِضًا عَنْهُ م بتِغَ أَ رَحْمَةٍ مِرَبِّكَ تَرجوهَا فَقُهُم قَوْلَم مسُورَ وَإَِّ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتكون ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ملوما محسورا إن ربك يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر ان ربك يسطر الرزق لمن يشاء كان بعباده خبيرا بصيرا انه كان بعباده خبيرا بصيرا وَلاَا تَقُتُلُ أَولادَكُمْ خَشةَ إملا نحنُ نَزكُهُم وَإّكُمْ وَلا تقتُل أَلادَكم خَشةَ إَّك نحن نَزكُهُم وَإياكُم إ قَدْ لَم كَان خطُأََ 119. قتلهم كان خطأا كبيرا 110. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا 111. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا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 ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسؤولا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسؤولا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 كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الهًا آخر فتلقى في جهنم ملمومًا مدحورًا ولا تجعل لله آلهة أخرى فتلقى في جهنم ففَ أصْفَكُمْ بالبنين, بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ رَّكُون قَوْلًا وَاتخَدَمِنَملائكَتِ وَلَقدَ صََّّفنا فيِي هذا القُلآن يَذكَُ وَما يزيدهُ إلا نُفُور يزيدهم إلا نُفور قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العوش سبيلا كان معه آلهة كما يقولون هنا اذا لا بتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا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 سَِّح بحمده وَِ لا تَفقهُونَ تَسبحَهُ إنهُ كان حَليمًا الغَفُور إنهُ كان حليمًا وفُور وَإذاَا قرَأتقُرآانَ يعلنا بَنكَ وَبَنَ الذيينَ لا يؤمنونَ بالالآخَِةِ حجاب مسستُور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 قَهُ وَس آذَانِهِم وَقُرَ وَإذاَا ذاكرَرْفْتَ رَبَّكَ فيِيقُرآانِ وَوحدَهُ وََّوْعَلَ أَذِبَهِم نُفُورَ وَإذاَا نَكرَرْتَ نحن نعلم بما يستمعون به إذ يستمعون اليك واذا هم نجوا نحن نعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذا هم نجوا وَإِذهُم نَو إِذ يَقُول الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبعونَ إِللاا رَلُ لَم مسْكُورَ إِلَّا رَلُ لَم أظلكَ كيف ضربوا لك الأأَمثلَ فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وَقَاوا أَإِذَاكُ عوَمَو وَرفَةً أَإِ لََبوسُونَ خَلْْقَ جَديددَ وَقَاوا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ من فَأَعِيدُونَ إِلَى الَّذِي فَطَركُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ سَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ أَسَ إِنْ يَكُونْ قَرِيبًا يَوْمَا يَدُوكُمْ فَتَسْتَجبونونَ بحَمدِه وَتَغُّونَ إِللا بِثتُم إِلاا قَليلَ يَما دوكُم فَتَتَجبونَ بحَمدِه وَتَغّونَ إِلَّ بِسُْم إِلاا فَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, عليهم وكيلا وما أرسلناك عليهم وكيلا وَربَبّكَ أَمُ بِمَم فيِي السماواتِ والالأَرض وَرَبّكَ أأَمُ بِنَ في السماواتِ والأَ وَلَقَ فَّ النابَضًا النَّبين على بَض وَآتَنا دودَ زَبور وَلَقَ فَبّ النابََ نَّبين على بَعضون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 دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيله انهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه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 نَذَرَ رَبُّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا وَإِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ نُعَذِّبُهَا كان ذلك في الكتاب مسطورا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا ان نرسل بالايات إلا ان كذب بها الاولون وما منعنا ان نرسل بالايات بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَةً بِصِرَّةٍ فَظَلَمُوا بِهَا وَآتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَةً بِصِرَّةٍ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا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 تِلْكَ النَّاسُ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذ قُلناالِمَل إكَةسُدُولِ آدمَمَ فَسَجدد إلا إِليسَ قَا أَسجُدُ لِمَنْ إلا إليسَ قالَا أَسدُدُ لِمَنْ خَلَقُ تَقن قال أرى هذا الذي كل علي لئن لا أخرتني يوم القيامة أ أرى أيت الذي كّت عّ لا أخخرتني إلى يوم القيامة. قال لاإِن أأَخخْتَن إ يَْ القامَةِلَ أأَحَنكًاَّذُرذتَهُ إِلاا قَليلَ لإِن أأَخخرتَني يَوْمِ القامَةِلَ أحَنكًا النَّذُرْذتَهُ إَِّا قَليلَ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء وستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشارك في الاموال والاولاد وارهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا وما يعده الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي إِنَّهُ كَانَ بِكُم رَّحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا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 أَمَّنْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُم فِيهِ سَاعَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تبيعا فَطُسُمٌ مَلَا تَهْدُوا لَكُمْ عَلَى نَبِيٍّ تبيعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممن خلقنا يوم ندعو كل اناس بإمامهم يوم كل اناس بإمامهم فَمَنْ أُوتكتابهُ بَمِينهِ فَأُولائِكَ يَقُرَأُونَ كتابهُم وَلَا يُظلمونَ فَتِيلَ فَمَنْ وَلَا يُغلَونَ فَتِيلَ ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيلا ومن كان في هذه اعما سبيلا وَإِنْ كَادُ لاَفْ أُونكَعَ الذيأَ حَنَا إلَكَ لتَفَْرِي عَن غَييرَهُ وَإِذل خَذُوكَ خَليلَ ناخذوك قليلا ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن شيئا قليلا إ لا أذقُكَضيعفَ الحياتةِ وضفَ المماتثٌَّ لا تَيد لكلينا نَصير لا أذقكضفَ لك لينا نصير وَإِنْ كَادُوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يَسْتَف الزُونَكَ منِنَ الأرضِ ل لا يَبَثونَ خلِافَكَ إِللاا قللَ وَإِن كَادُ لا يْتَف الزُونكَ منِنْ مِنْهَا وَإِذ لا يَبَثونَ خلِافَكَ إَِّا قليلَ ثُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أفن الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أفن الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا وَمِنَ الليْل َتهجد به نَاافِلَلكسأَ بَعَثَك رَبّكَ مَقامم مححمودَ وَمِنَ الليْل تهجد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 يَعْلِي مِنَ الَّذِينَ كَسَلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ, الباطل كان زهوقاً إن الباطل كان زهوقاً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 وَإذاأَ من على الإِسانَان أَعْرَضَ وَنَ آابجان بهِهِ وَإذاَا مََّهُ الشَّ كانَ مَسَّهُ الشَّهُ كانَ يَأوسَ كُلُّ كُلٌّ يعمل على شَكْلَتِهِ فَرَبُّكُم أعلم بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا كُلُّ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَكْلَتِهِ فَرَبُّكُم أَعْلَمُ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 من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِلَّا رَحْمَةً كان رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كبيرا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 لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فاباءك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 تُفَنِّجُ الأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ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 أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَكُرَأُهُ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ 109. لن زخرف أو تركى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه 110. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا 111. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا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 رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان بعباده وَبييردَصرا وَم يهد اللههُ فَهُ المُتَد وَم يهد اللههُ فهُ المتد وَم يضل الفَلا تَجدلَهُ أمدونُه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 ذَلِكَ جَزَُ بِأَهُم كَفَعُوا بِآياتِنَا وَقَاوا أَإِذَ كَُّ عِظَامَوا وَرفَةً أَإِن لََ بعوسُونَ خَلْْقَن جَديدَ ذَلِكَ جَزَُ بِأَّ هم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما وهفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على يَخْلُقُ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا غَائِبًا فَبَدَّلَ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا غَائِبًا فَبَدَّلَ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ بِخَشْيَةِ الْإِنْفَاقِ كُلُّهُ أَن تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ ربي رَبِّي إِذًا أَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَكَانَ الْإِنْسَانُ قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات اسأل بني اسرا الى اذ جاءهم فقال لهم في العون انني لا اظنك يا موسى مسحورا اسأل بني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 قاصوا غواهم لنا ابنك يا فرعون مسبورا فارد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا فاارد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه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 117. ويسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا 118. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 119. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وَنَا أرسلناك إلا مبشرا ونبيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على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 عَلِمَ مِن قَبْلِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كان وعد ربنا لمفنون ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للانكان يركعون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف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 تَخْدُوا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذل وكبره